شاطئ في يديه كفارة للخطايا وشاطئ في يديه كفارة للخطايا ذهبت يوما إليه دمعي وشقايا ورحت ألقي عليه تبت لي وهدايا يا